مصيركم إلى النار. قل لعباد يالذين آمنوا يقيموا الصلاة ويُنفقوا مما رزقناهم ويُنفقوا مما رزقناهم سرّوا علانية من قبل أي يأتي يوم من قبل أن يأتي يوم لا بين فيه ولا خلاف. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به, فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وتقهر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وتقهر لكم الأنهار وتقهر لكم الشمس والقمر دارين وتقهر لكم الليل والنها.